ثم تنين جنودهم وقلوبهم إلى ذكرنا ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن يُضلِّلَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَدٍّ تَنَايَى اسْمُهُ بِوَجْهِهِ سُوءُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ النَّذِيرُ مِنْ قَبْلِهِم فَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ شَيْطٍ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْقَذِيَّةَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل متر لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يسفقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكتون ورجلا سلما لرجل